وواحده يجوز فيها حذفها وإثباتها وواحده يقصر فيها حذفها على السماع أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على الفعل عامل جزم والثانية إذا دخل عليه عامل نصب والثالثة إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلوننا وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية لكون المفعول يا المتكلم فيجوز الحذف والإثبات ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية فبما تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى قال أتحاجوني في الله وقوله تعالى ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم بكسر النون مع التخفيف في الجميع وقوله قل أغير الله تأمروني أعبد الآية بالكسر مع التخفيف أيضا وكلها قرأها بعض القراء بالتشديد لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير واحد من الأسباب الأربعة المذكورة كقول الراجز أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجاري فهو نادر حملا للم. على أختها لا النافيه او ما أن وقيل هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل وكذلك بقاء النون مع حرف النصب في قوله أن تقرآني على أسماء ويحكما من السلام وأن تشعر أحدا فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في عدم النصب بها كما أشار له في الخلاصة بقوله وبعضهم أهمل أن حملا على ما أختها حيث استحقت عملا ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين بدليل قوله قال ومن يقنط من رحمه ربه إلا الضالون لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر ولا قانط والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال ومن يَقْنَطُ من رَحْمَةِ ربه إِلَّا الضالون. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة إنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحب وبيّن أن هذا المعنى قاله ايضا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في قوله يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله الآية وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه قوله تعالى قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط الآية أشار في هذه الآية الكريمة إلى أن المراد بهؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه ووجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين الا امراته الآية وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بعينها قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط الآية وصرح في الذريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله قالوا انا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين وصرح في العنكبوت أنهم قالوا إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهم ومنزلون عليهم رجزا من السماء بسبب فسقهم وذلك في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط. قالوا نحن أعلم بمن فيها الآية وقوله قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون قوله إلا آل لوط لم لمنجوهم أجمعين بين في هذه الآية الكريمة أنه استثنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كما تقدم في هود في قوله قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك الآية وقوله في العنكبوت وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا مرأتك الآية وقوله فإن جيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين وقوله فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين الآية وقوله فإن جيناه وأهله أجمعين إلا مرأته قدرناها من الغابرين إلى غير ذلك من الآيات وما ذكر في هذه الآية الكريمة. من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله إلا امراته قدرنا إنها لمن الغابرين أوضحه في هذه الآيات التي ذكرناها انفا ونحوها من الآيات وبين في الذاليات أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين وأنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط وذلك في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أيها المستمع الكريم للمؤلف بقية حديث حول هذا نستكمله في لقائنا القادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته